Aazibillahi min al-Shaytan 118. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غلا الضالي 119. رب اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت وقعت ليس لوقعتها كاذبا 119. خافضة رافعة إذا نفيت الأرض ريا ورست الهبال بسا 111. فكانت أباء منبثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون كينا عليها متقابلين يطوف عليهم الدار المخلد رب أكوابه وأمالي كأس من عين لا يصرد أولعها ولا يزف نفاكها من ما 111. ولحم طير مما يشتهون 112. وحور العين كأمثال النؤل المكنون 113. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثي من إلا قيلا سلاما سلامة. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَرْحٍ كهتِ كَزِرَة ل مَ قُطُاتِ وَلَ مَّ فُش 121. طابا لأصحاب اليمين 122. ثلة من الأولين 123. وثلة من الآخرين 124. الشمال ما الشمال فلذلك مسرفين وكانوا يشرعون على الحيث العظيم وكانوا يقولون إلى نحن كنا تراضون وإضاما إننا لن بارسون أو أبا الولين والآخرين لمجمون إلى مغات يوم الظالمون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكل من شر من ذم. فمالئون منها البطول فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعبا لهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تشفقون أفرأيتم يتمون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد دبرنا بينكم الروت وما نحن مسلوقيا على أن نبدل مثالكم ونشكون فيما لا تعلمون ونقد علمتون نشتنا فلولا لا تذكرون فرعين ما تحرسون أنتم تزرعون أن نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطما فظلتم تفكهون 127- إنا لمغرمون بل نحن محرومون الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو لا شام وجعلناه يجسرا لا تشكرون فريتم النار التي تورنا ان جعلتم شجره ان نحن المنشئون احل عللا تذكره للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبحاذ الهديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا ملوت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ورحم أقرب إليه من ولكن لا تنسوا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجع إِن إن كنتم صالقين إِن إن كان من أصحاب لك للأصحاب مني وأن تسبح باسم as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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن انت فاوت 121. فرجع البشر ترى من فطور ثم ارجع البشر كروتين 123. ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسيب، ولقد زينا السماء سَرِي حَيَّ عَن نَّهَارٍ يَوْمًا لِّلشَّيَاطِين وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ 129. سجعوا لها شيطا وهي تفور 120. تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فغي سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 120. وَأَنزِلُ قَوْلَكُمْ أَلْجَارُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دُولًا فامْشُوا مَنَاكِبِهَا وإليهم نشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإله يتمور أم أمن فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ mureka وَلَقَدْ fänne الَّذِينَ vaan قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ kelle, vaan onko يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ مَا يُمْسِكُهُ 122. 3. 4. 5. 6. 7. إن أمسك رزقا بل لجوا في عطو ولفور 122. يمشي مكبا على وجه أهداء من يمشي سريا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الوعد إن كنتم صابقين 129. فستعلمون من هو في ظلال مبين 120. قل أرأيتم إن ما Sadaqallahu minala ala ala ala ala ala ala ala you Olen varma, että jos antaisin, en antaisi. Kun olin nuori, فَأَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا Aia, الدنيا وهم يحسبون maamu, يحسنون maamu, الذين كفروا بآيات ربهم 11. 12. 13. 14. سُلِّمْ زُوَاتِهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ Täytyykö myös kysyä, رُدَّ نِدَادَنِ كَلِمَاتِ رَبِّنَا فِي دَلْبحِ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كِنَايَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِاسْمِهِ panir <tallin> <tallin> rajim <tallin> <tallin> <tallin> <tallin> كَلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ wa ja'alna al-layla libāsa wa ja'alnā an 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18.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 للطاغين مآبا شيءٍ أحسن له كتاباً فلوث فلن نزيدكم إلا عذاباً إن للمتقين مفاداً كَسَادَ رَبٌّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْءٌ وَلَا كذابا جزاء من ربك عطاء 118. يوم يقوم الروح والملائكة صفى لا تكلمون إلا من أذل له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم صدق الله مولان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والله على كل شيء قدير 122. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل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 Rabban, innak man tudhlin nara, faqada ahu zaitan, wa maa 129. وكفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبر من يعاند فاستجاب ربهم Kutnulukafiran, عنهم Ilei juuran tuon muusean, vaamenta min engtmä, minna, vaamenta, minu, minu, uut, ضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَابْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman olen rahim minä Yom kiauni, minä olen rohi, Syrokotle sille, että on فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا salis mulfusuq ba'da أولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كالبة الخافضة الرافعة إذا مجت الأرض رجا وبست الهبال بسا فكانت هباء مبثا وكنت وكنتم سلاسا فأصحاب الميمنة ما Voi, austankainen, austankainen, austankainen, austankainen, I'm um... طير مما يشتهى. laa man sanama ولال العظيم السلام عليكم ورحمه من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إِيَّاكَ نَسْتَعِين إِنَّ الدِّينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضالي. Smyla, rohkaise, rohkaise. Hyvää kuukautta, sinä tulet vuorelle. Mitä sinä 121. Femen zuhzih on the fire and he entered the fire and ان تبلغن في أموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا 124. وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 125. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا ولا تكتمونا ولا تنكتموه فنفذوا واعرضوا واروه واشتروا به ثمن قليلا ابي لا تَحسَبًا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 119. وعلى الليل والنهار لآيات لأولي الأنباب 110. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق robna ma khalaqata haba ادا اوس زيت ومال Se Thank you. Ota ne, jotka ovat بسم الله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم أصبح حسيبا الذين كفروا susun inna allatheena وَمَا